قل إن ربي يبصق من ذل ما يشاء من عباده ويقدر له وما فقط من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه وهو خير الرازقين